فريض جوال الخير يقدم لكم القارئ الشبل الحسن عبد الله طرعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة. وَنَا نُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ إلا بما شاء وسع كرشيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير